بَرَاءَةٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُسْرِفِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَآذَنُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 صِيبَ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كل فإِن تَابُ وَقَامُ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَاتََ فَخَلُّ سَبِيلَهُم إِ اللهَّه غَفُور الرحيم وَإِنْ أَخَدُ مِنَ الْ المُشْرِكِينَ استَجَعرَكَ فَأَدِلهُ حتىَ يَسْمَعكَ لَا لَو اللَّهِثٌَّا أَبَلِغْهُ مأمنة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 اشْتَرَوُا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْكَبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَدًى مَّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ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 أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ يَبْنُونَ الْمَعَادِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناءكم اي قوالكم وازوادكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تقسون كسادها وَيَتَجَاوَرُهُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْتُمْ وَاللَّيْتُمْ مُدَبِرِينَ ثُمَّ كِنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنَ الَّذِينَ عَدْلِكَ عَلَى مَنْ يشاء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 فَتَلَهُمُ اللهُ انَّا يُفْسِدُ كُم اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُبَّانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحِ بَنِي مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِل قل لا اله الا الله وسبحانه عن ما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نورا ولو كره الكافرون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 مِنَ الْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ نَمَتْ كُؤَابَهَا جِبَاهُهُمْ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 وفي الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما, ويحلمونه عاما ليواطئوا عدة ما حروم الله فيحلوا ما حروم الله زين لهم سوء أعمالهم والله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 فアンقذنا نصرهم الله اذ انفرجا الذين كفروا ثانيثنين انهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا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 إِفْرِغُوا خَفَافَهُ وَثِقَالَهُ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ليه الله دعاهم فسبطهم وطيل قدو مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا في لالكم يبغونكم الفتنه وفيكم ثم ماعون لهم والله عليم الظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني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 قل لن يصيبنا مَا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل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 والانفاق طوعا او كرها لن يتقبل منكم لن يتقبل منكم ان كنتم كنت قوما فاسقين وما منع عنه ان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 إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنهم يَسْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَذَمْحُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هم يسخطون.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 وَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُ وَفِي الْقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِم سُورَةٌ تُنَبِّئُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ بطائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يَمَا يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُم لِسُوءِ الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَهِيَ حَسْبُهُمْ هي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ب كََّذينَ مِنْ قَابِكُمْ كَان وَشَدَّ مِنْكُكُتَْ وَكثَر أَنْ وَلَ وَأَولذَ فَسْتَتَعِ خَلَاقِهِم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 وَيُتون الزَّكَةَ وَيُطعونَ اللهَّه وَرَسول أُلكَ سََرُ حَمُمُ اللهَّ أُلَا إِْكَ سََر حَمُهُمُ اللله إِ اللهَّ عَزيزٌ حكيم. من تحتها الأنهار خالدين فيها, فيها ومساكن طيبة في جنات عبد ورضوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوه يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي اللهَّ لَ إِن آتَانَ مِن صَضلِهِ لَنَفَددَّ قََّ وَلَ نَكًُا مِنَ الصَّالِحين فَلَمَّ آتَهُم مِ صَضْلِهِ بَغِلُواوبِه وَتَوََّ وَهُمْ معَِبُون فَأَعقَبَهُم مِفَقَ فِي قُل بِهِمْ إلَ يَوْمَقَوونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّه مَا وَدُهُ وَ بِمَا كَانوا يَكْذِبُون أَلَمِ عَلَمُ أَنَّ اللهَّ يَعلملَمُ سرِر وَ وَنَجَوَهُم وَأَن اللهَّه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 ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فليحل المخلفون بمقعدهم خلا رسول الله وكره ان يجاهدوا باموالهم وكره وَجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْثَرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نَجَرُجَهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْجِعْ وَجَعَلَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلخُرُوجِ فَكُلٌّ تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا فَكُلٌّ تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رضيتم ولا مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إني مْ كَفَروبِ اللَّهِ وَرَسُودِهِ وَماتُ وَهُمْ فَاسِكُون وَلَا تُعَجدَكَ أَموَالُهُم وَأَوولادُهُم إِ مَا يُريد اللهَّهُ أَي وَعَدِّبَهُم بِهَا فُِّنيَا وَتَزْهَقَآافُسُون وَهُمْ كَافِرُون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَا كُنُوهُمْ فَهُمْ لا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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ على الذيينَ يَستَأذونكَ وَهُمْ أَّي رَبُ بِأَكُ مَن خَوَالِ ف وَقَبَع اللهَّهُ عَ كُلوا بِهِم فَهُم لا يَعلمون يعْتَذِرونَ إلييكُ إذَا ررجةٌ إلَيْهِمْ قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَد نَّبَّأَكُمُ اللَّهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَخْنِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ لَمْ يُجْزَاءَ الَّذِينَ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 الآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتٍ وَسَلَامٌ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تكن فيه ابدا لا مسدد استس على التقوى من اول يوم احق ان تكون فيه فيه رجال يحبون والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فنهار به في نار جهنم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 فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ عَابِدُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ رَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبسر المؤمنين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 مَتَابَ عَلَيْهِم إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّنْ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَظَنُّوا أَن لَّنْ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إن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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا, ولا يطعون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو مبين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 إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَذِيقَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنصَرُوا كَافِرًا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ فَتُلِيَتَفَّقُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرَ قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم من فَرِيعُوا وَلْيَدْعُوا فِيكُمْ ظِلْفَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِدْئِسًا إِلَى رِدْئِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ نَّغْرَةً أَوْ مُرْتَدَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يُذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّضَرْبُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلْيَرَاکُمْ مِنْ أَحَدٍ صُمٌّ مُّصَمٌّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من زيكم عزيز عليهما عنت حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فكل حسب الله